وما كنا عن الخلق غافلين وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون فانشانا لكم به جنات من نخيل واعنا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 قطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون به من مال وبنين نسالع لهم في رَبَّهِمْ مُشْتَقُونَ وَالَّذِينَ هُم بآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْتَقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتُوهُ وَقُلُوبُهُمْ وَجْلَةٌ أَنَّهُمْ إلَى رَبِّهِمْ راجعون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 كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على آقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تحجرون أفلم يدبروا القول جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون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 وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة على الصراط يناكبون ولو رحلناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا, للجوا في قضيانه يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا, لربهم فما استكانوا لربهم وما يتضررون حتى إذا فتحنا عليهم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 ومن ورائهم بغزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ بالصور فما أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن فقلت موازينه مَوَازِينُهُ هم المفلحون ومن خفت موازينه مَوَازِينُهُ هم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 أخرجنا منها فإن عدنا فإما ظالمون قال اخسروا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير راحيم باتخلتوهم سخريا حتى